ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطول أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأن تصرفون.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 ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله من هو قالت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطابوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده فبشر عباد الذين يستبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب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 وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فسلكه يانبيع في ال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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يطعن الله فما له من هاد أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءُ العذابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالضَّالِّينَ لُوْقُ مَا كُنْتُ تكسبون كذب الذين من قبرهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ فِيهِمَا شَرِكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلٌ سَلَمٌ لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَن يوم القيامة عند ربكم تفتصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين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 قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون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 قَبَرِي أَيَّ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أأَنْتَ قَوْلُ نَفْسِي يَا حَسْرَتَا أأَنْتَ قَوْلُ نَفْسِي يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ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 وينجيل الله الذين اتقوا بما فازتهم لا يمسو مسؤول ولاهم يحزنون الله خارق كل شيء الله خارق كل شيء وهو على كل شيء وكيل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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجين أبن النبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون.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 فتحت أبوابها وقال لهم فزنتها ألم يأتيكم رسلا منكم ألم يأتيكم رسلا منكم يكلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وَسِيطَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ مِنَا الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُنُوهَا خَالِدِينَ Bualul Hamdulillahil Latiy Sudqa Na Wadhu Wa Auratan Al Arb Wa Auratan Al Arb Na Taboo Min Al Jannatih Pusun Shaa من حول العرش يسبحون، يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. أقول الحمد لله رب العالمين.